هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر كذلك فعل الذين من قبلهم وَماَا وَلَمَهُ الله وَلَ كانَ أَمفسَهُ يَبلمونون